بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وَيُتِبْنَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَوْمَ الله نصرا صَرَّ عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُبْنِينَ لِيَسْلَبُوا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ بِالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات جنات دين فيها ویکفی علیهم الله الله سوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وزاءت مصيرا ولله جنود السماوات ومر وكان الله عزيزا حكيما انا اوصلناك تؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوطره وتسدحه بكرة ومصيرا انا اوصلناك شاهدا ومشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوطره ومنوا بالله ورسوله وتعزره وتوكره وتستبحوه بقهة إن الذين يبايرونك إنما يبايرون الله يبع الله فوق فمن نكث فإنما ينكث عذا نفسه وننوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الغراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا نراب بكم ضرا وراب بكم نفعا بل كان الله بما تعلون خ الرسول والمؤمنون إلى أهلهموا أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سبيلا وَلِلَّهِ مَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُخْزِي مَن يَشَاءُ يُخْزِي مَن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ رَسُولًا, رحيما وكان الله رسولا رحيما سيقول الْمُخَلَّفُونَ إذا لا مغالب لتأخذوا آذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل كلا لن كذلك قال الله من قبل فسيقولون من تحسنوننا بل كانوا لا إلا قليلاً المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ستدعون إلى قوم دني بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من بل يعذبكم عداماً أليماً ليس على الأغنى حرج ولا على الأغرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع ورسوله ندخل جنة ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ويدنيه ولن عذب بوعذاب الجليم قد الله عنهم من إليه و لغالما كثيره ي خذونها الله عزيزا حكيما وعدكم الله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 بطن مكة من بعد أنظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معك فنن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن لم تعلموا من القطع فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدون عذابنا الذين كفروا منهم عذابا ليما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 وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا المسجد الحرام لا المسجد الحرام إن شاء الله آمين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 والذي أرسل رسوله بالهداوة بالحق ليظهره على الدين كله وكفّ بالله شهيدا محمد الرسول الله محمد الرسول الله والذين معهؤ أشداء على الكفار فداء بينهم ترى تركا سجدين بتمن فضل من الله وربانا سماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلوهم في جيبك زرع اذا خرج شطؤه فازره فازره فاستوى على ساقه يعجب الزرع اليغيط به المكفرو وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره منه مغفره عظيما